أَمْ حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مسهتم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب